يؤدي التبليغ عن الحاله الى وضع تقارير طبيه وتقريرات طبيه على القلب الضروري لغرض الحق على ان نستجيب لله الى امتي و الى شبابي و اخوتي في الله باذن الله بدي ابدا البث شاء الله في الساعه 7:00 صباحا جمله من الاخوه بعد اللي نسبتناكم علي في مني شيء طبي يجهداتي يمكنهم أن نبتدئ بها على الفصل معاني في المجد فكان علينا إن شاء الله أن نريد هذا الصلب وسنتحدثه من هذا المجد إن شاء الله على فقه عباد احتمت اليمين إن كان كثيرا رقية, رقية. وغض المحوظ أراد إلينا أن ننوي عدينا الفقهي والتبسيط فإن كان ذلك يتأثرنا نتفعاد إن شاء الله لكننا سنركز على مبادئين العبادات أصلاً وإتدار وسيكون إتدارنا إن شاء الله من كتاب الصلاة وما يتعلقون بها من شروطها ومحوالها ومقرائبها واركانها وسننها وسنفاتها وما يتصلون ببادرها وإذا عرفنا الحديث عن الصلاة لابد أن نتحدث عن سبب اتداء أن العلم الأصول يقولون ما لا يجب الواجب إلا به فهو واجب ويقولون الأمر بالشيء أمر بسبيل ولذن كانت الصلاة لا تتم إلا من الظهارة كان من اللازم أن نتحدث عن قسم الظهارة قبل في السريعة وكل ذلك من كتاب الصلاة وكما هو معلوم سنة حذة عن الطهارة في فقه الإمام مالك الإمام أهل المدينة وهذا الذي ينور في غضر معدتم به على مخالفة الملاهب بذلك أسمع على مخالفة السنة مجد فالطهارة هي التي محصرة من أسل أداء شيء واحد وهي مقصر قسمين طهارة القرى وطهارة الصور التي تحصل به الصلاة على لازم الأحايد هي طهارة الصور ولكن إذا كانت ثمة نجبات توجب طهارة القرى فالزمو تقول من بن عاشر رحمه الله مجيبه أي أسله مجيبه حير نفاس الإنسان مغير كورا في بطرس وثلاثة أقول إن شاء الله عنها في فيدي أن الطهارة الصغراء سيئه أخر وهو الذي نحصله بسبب المواقع التسعة عشر الذي قدر عليه في مذنب والتي تدامنا أيضا لكن أصول الثلاثة التي تعد شرائط أو أسباب هذه الصمارة تجمع إما تخفق لربكة الطابرة توضأ ليتخفف أو توضأ ليبيع عمل لا يباح إلا بالنسبة كالطوائل الصلاة أو توضأ ليبعي حدث الأنماني فالوضوء يفعل حدث أطلق الأوفر والوضوء من أشطر شيء لا يتم أي لا يباعه لنبذوء صرد وواجه ووضوء التخطر أذب وخلق والذي يصطر بها في الطهرة عن أطلق والمات بالماء وتحصل بما يعوض به هذا الماء لحالة مقدانه ايضا قبل الماء حوالي ثلاثا وهذا الذي يصدر ما ان شاء الله لذلك سنرى ما هو الماء الذي تجلس به بالطهر ما هو الماء الذي تجلس به هذه الطهر السماء الفقهاء الذي يكون من المذهب وهو من الإمام المنشاريسي وهو من علماء المذهب والإمام المسعيد من النوب وقل رمضا والإمام من والإمام من عبدالب وأصحاب مالك أشمد الله عزيزي السم طهرة ثلاثة أكثر أول الإمام ثلاثة أكثر قالوا في كثم الأول هو الماء المطلق اسمه الماء المطلق ونستعليه من جزئين في كتاب القوانين الفقر اسمه الماء المطلق وغيره كما في شدر العرب قالوا الماء الطاهر في نفسه المتخير لغير هو الذي أراد لجزئين الماء المطلق إذا أطلق الماء في النصر أريد أن معنى الماء المطلق في نصوص الشرعي لذكره لأن يحصل من لابد أن يكون فيه للشرب أن يكون طاهراً في من شوائب الصغيرة التي عليه وأن يكون مطخراً لغيره ولماء المطلق من الطهارة اخترت مصادره ماء السماء وماء الأنهار الجارية وماء البحور وما في حكم ضحر من خبيرك وإن أتنا ماءها أو كثر عليها المخلوق أو كثر عليه ما منها مادة مع من السمية ربه يدخل في حكم المطلق وماء العيون وماء الأضار وثائر الناس التي في نفس المصدر التي تعارف عليه الناس من أنها أسور المائي الطاهرة المتخير والكثم الثاني هو الناس طاهر في نفسه ولكنه غير مطهير غير وكذبه الثانيه هو الماء النجس قطيئتي النجس أيضا لحظة مونجسة وهو على أفضل نجس فأما الأول لحظتنا عنه ماء الطهر ممكن تسيء وطهر لأسيء محلو جدا والماء الثانيه هو الماء الطهر ممكن تسيء ولكنه ليس ممكن قالوا هذا كلذي دخلت عليهم والماء مطلع إنها بطلعوا شيء إنها شيء طارع الماء الذي خلطه شيء من الضحين أو شيء من الزيتين أو شيء من اللذاني لذلك أنه الضحين والزيت والمشكلات الشيطان مستعمل فإذا ضربت عن الماء الضاهرين هل هذا نسمى الماء فسنية ماء الضاهران ولكنه ليس مظهران لغيره قالوا هذا يسرح للعبادة معناه تشربوا وطوبوا به وشيطوا به لأواني القطر لكن لا تشروه به طهارة فتغرط عدد اسمع عبادة وغمدنا اسمع عادة فقاموا هذا الماء يصلح للعادة ولا يصلح للعبادة لكن متى يصلح هذا الخطس جمعي إذا غرطه فتغير أحد مكانه الثلاث إذا تغير ريحه أو تغير لونه أو تغير طعمه كيف قال أغفر ماني لا أعماله ولا لونه ولا لحاله وقد دخل الحارف الزكالة الطبيب العربي المشهور وقلت كجدة على المزع قبل <تصفيق> الإسلام بذنة نيتي دخل عليه المتصباً واقفاً وكانت إنسان إذاك تدخل على الملوك يسكع في الشدى فلما رأى شجاعته قال لعلك عربي قال لنا من محمد طبيبها ومحبوحة طارها قال فنظرنا عدلك قال الصد قال وما تصنعوا العرب بالصد مع جهدها وسوء أحوالها وقلة أغفيتها قال أيها الملك إن كان هذا حالها فهي أحوال لمن يسوسها ويقيم عواجها ثم قال له إم الله أتفسم نعمة العقل في عباده كقسمة الظلق فيه أو مينة. فهذا أطهر قليل وهذا التوصد على الكفير وهذا أصحبه. ثم قال له وكيف نظرك بالصدق قال نهيب أي سمع ما بدلت فدعاه إلى محاورة التصدقية دعا لها سائرة في الضائفين وأول ما سأله عليه قال ما تقول في من أراد أن يهلك نسلة قال الحيمية قال ثم الحيمية قال غضت الشفتين والرق باليتين قال ثم أطفل الداء قال المعدة ميت الداء والحمية رقم الداء قال ثم أفضل اللجمان قال الظقل السديد والقديد المالح مغلق للبذل واجتنب تحفى الجذور والبقى قال ثم أفضل البقون قال الانتباه والخط قال فما أصل الريحين؟ قال الورد والبنفج قال فما أصل الفواكد؟ قال الفطروج والرمال قال فما تكون في الماء؟ قال هو أصل الحياة وعطفنا الذي عليه تنشي قال فما لوله؟ قال فجابها عن أبطال لوله لأنه يحفي لولة شيء يكون فيه معنى يأخذ لولة الآنية التي تطبها فيها فإذا كانت الآلية حضراء أغل لولا الماء لولا آلية من الأطبع ولولا المجرد قال كما تعمض قال لا يهم له تعمض ولا يحده مشحق من أصل الحياة ومكر في طبق الماء الكلام. فجمع هذا عزو علي أصيب على كتاب عيون الأنباء في طبقة الأطباء وقال والعمري هذه الخطائد هي التي تسترد في طفظ أطل الماء التي تصبح به الضارة وهو الماء الضمق الذي لا لولا له لا يعلم لا ضارة ولكن إذا كان خرج منها الضراط والسهور وكانت هذه السهور تلازمها أمناحه ومعادل فأخذ هذا الضمق من ضعم هذه الأشياء قال صار له الحكم الماء الضمق لأنه لازما ولو تغيير تعمل به أو تغيير لونه به هذا لا يجب من ولا تقطب به في أو لا تقطب به جواته الطعر فطعر ماء مطلع طعر ماء لكن إذا خلطه طاغر فغالبه أي خلد عليه فثلبه لونه أو ثلبه طعمه أو ثلبه ريحه بحيث تخير عن تصليه الذي عليه وإن كان في المال الماله الذي لابدت روحا وتخير شيء جديد عليه الصارغ سلم ولم المال ولا في صروبه ولكن في صروبه العاش لكن إذا خرط الشيء الصارغ ولم يخلب عليه ولم يخلبه اسم المال بحيث لم يتغيى طعبه ولم يتغيى دونه ولم يتغيى طعبه كان لذلك من مطلق جازت به الضهرات وقد روى إمام المخالق المحرق أن رضو الله يصبح عدل توضع من خطعات كان فيها أمام العليم وكانت أحد نسائه تعشر في هذه الخطعة فصب له فيه ماء ليتضحر به فتوضع به وفيه أمام العليم واستنتج أهل الكب يومين من الإمام السمري والدخيين أن هذا الضهر لم يسلم الماء أثناء الماء بحيث لم يتغيى طعمه ولم يتغيى فنه ولم يتغيى ريحه فجاد من الحديد أن نفسه لم حينما توضى بهذا الذي فيه أفر العجيب رخصة للناس جميعا أن يتوضعوا من نائي الطاغري الذي غرضه شيء طاهر لم يخدب عليه بحيث لم يتغسر المال فغرض من باب الأنفع ثم ألماء النجس والذي طرأت عليه نجاسة قال أهل العلمي سواء تخيارة بطرور النجسة أو لم إذا تحقق منك أن هذا هو ما طرأت عليه نجاسة طرر نجسة في حقوقك طرر نجسة سواء تخيارة بهذه النجسة أو نبيتغير. بخلاف النوع الثاني النوع الثاني عند الجسور إذا تخيارة سروح إلى عادة العباد إذا لم يحقق قيادة لكن نجسة لا حكم وعليه كانت قليلات كثيرة لا تجيد للإنسان أن يتضحر بها نفسه مع ذكر بعض وواحدة بعد الإنسان الشوكات في السير الجرار قال إذا طرأ من النجاسة بالقدر سمحنيا وظلنا إلى ما قال لا يجدون شيء إذا كان في حكم الذرمين كبيرين إذا طرأت عليه قليل من نجاسة ولم يفتن من الماء إلا ذاك كان في حكم المطلق الصغير هذا أصل في ملكا وتورع عنه بعضه ومنه بنوعين وقال الزبري رحمه الله إذا ولف الكلف في الإناء <تصفيق> إذا كانت واحد الإناء فيه ما فجاء كلب شريع منه ولف الكلف في الإناء فقال هذا الإناء ناشتا قال ولم يجد ماء غيره قال له يتوضّق لأنه أخرى بحكم من قول رب العزة والتعالى ولم تجدوه ماءً قال هذا المهنون لكن هل هم من فقهاء قال لا إن المهنة بالمعطة لا يسمى ماء في الشراء أو من في الشراء إن الماء المطلق في نقطة فضيان قال إذا ولا تلك في الإناء ولم يشد ماء غيراً يتوضّق ثم يؤيتين ماء يضبط ليصغير مع الحارج لأنه يدخل المجد معلومة وجدة ويضر الحارج على أساس أنه نجد حتى إذا لم يحصف طهارة بالمالي حصل في التيمون ويدخلوا تعي لأن الراجح أن الكلب إذا ولغت الإيمان صار هذا الماء نجد على قطرة صار نجد على قطرة يتبونية دخيل معناها إذا سرق المitheater إن كان أريد النجس ب 1971 لكن إذا سرق اللقاء عن النجس Vortec إذا ثلاث النجس فهو جوهق فضة للماذا؟ ف لا تظهر النجس إذا كانôngادّن في دي maisonون tuh نجيس إذا طرقت النجس shape الخ красив وإذا طarق الب ناعد نجس فضة لماذا؟ فكان الحكمن إستهagاتها هذا قرص دمال الماء وإلا قوةه طويل جداً قد يعزن منها الحصة وحصة من عنه بمطلقه المؤمن على ذلك الإشبيرات أنه إذا سيبقى للرجل أن هذا الماء لن تتأمله فرأت عليه من قليل من نجاته فليتركم تورعاً إذا كان لديه نوع فليتركم من باب التورع وهذا ذهب الزهر وهو من ذهب التحفر وعليه ذهب ثابت البناج رضي الله تعالى عنه أخضر السؤال رأينا بحفظ الله صيدنا المأطار في مرسي الذي النبي بسيح صحيح وغيره صيدنا ثم المأملي أخصنا على المشلوية الناجات التي تطلب عليها حتى لكي تحفوه شهدان رسولنا ما هي أصل الناجات المنجية النجازات المتجدات ليست محطورة في ذاتها هناك ما هو محطور ما هو معلوم على ذلك عبو عند جميلنا وهناك ما يعاطو على عرف الهدف لأن ما كان يكون من نجازة عندنا معنا ينجز عندنا غيره بسبب الاستعمال كالجلد جلد الميتادي من غير الخزير إذا ذو بغض هناك فرام يقول بطهارة وهناك منهم يكون بغير الظهارة ولو دفع لكنه إذا لم يدفع قيل بحرمته مطلعا أنه نجد فلا تجد فيه الصلاة وقيدها التوبة لذي هو من جده ولا تجد الظهارة من الذي رحل هو هذا الجد أو شعر أو خير من ذلك نجد البيت كيف مكان أما الذين يقولون بطهارة الجد الثوء وإن كان هو ما ذكروا بما القناري في كتاب اللباس أو في, اللباس في كتاب الصلحة. اللباس كتاب الثلاث اللباس نجد به الثلاث ذكر أن الإمام علي رضي الله تعالى عن الغضاء صلى بتوب مقصور والمقصور هو التوب المذبور الذي كان يأتي به من من الكرسي وكان الكرسي على ما لم يلحقبوا الإسلام ومعلوم إنه دون أنه الميت فحصل أن هذه الجنود جلود المئتسين. لكن لما شاهدتها انتك تعطلنا علي بن علي طارق قال صدى ليوب كان يجتبع من المناس لكن المقصول أي مذبور فحضر ان تبغى هذا الجهد يطهره ان الخنزير الخنزير جهده ذو بيحول ان يزحل لان عين الخنزيرين عينه هو عينه محارب حل مقارب اذا ذو بيحق وإذا ماتت من غير لكاثر صارت حرماً وهل شمت مريداتها أم لسبب لكاثرها؟ طبعاً لسبب مرحباً إذا ماتت من غير لكاثر صارت حرماً وصارت أموها لجساً ونحموها لجساً وغير ذلك لكن غير ذلك محرم لعينه سأذهب بحرم البحر ومحرم لعينه لعينه الخزير ومن يلحق الخزير للدوات الضطوري ودواتيه وإن الحقوق من خلاف البناء المتحر ثم كان الدرب مطلق وبعضهم كان الدرب قش لكن نحن نرشح انه دمن مطلق لحديث رسول الله الله عليه وسلم ان لكم ما تسلموا زمانا وهل حصر تقول في الحديث وحصر يبقى كل الامام في التفسير في تقييد الحلال يقول هناك حلال محظور بحلال وحلال محظور بحرام حلال محظور بحلال محظور حلال المتحضر بحرام المتحضر حلال المتحضر بحرام المتحضر وحرام المتحضر بحلال المتحضر والعكس حلال غير متحضر بحلال متحضر حسب ذلك لكن هذا الحادث حظر الحي حظر ممكن التثين اذا لازم وهما يحر قالوا خله لميتتين كل ميتتين حرائق التثين واعيد لك دمانه خله لميتتين وهما يولدوا إن الحبيب مطلع لا يقيد منه وليس هناك حبيب قد يطرق عليه خلافا لمن يقرش بجواز أكثر الحلزون وما ما يلحقون من غير ذكا وهذا يلحقون به قر وخشش الأرض والحبيب هم يأتي فيه هذا خلاف بهنة قرائم منه ليس هذا رقمه إن شاء الله أنت عزبين ترضي لحظة لكن قالوا حزنة الميتثان وزماء الميتثان مجرار مستمر وأن الزماني فالطحانه والكبير الكبير هو مطلع دم والطحان مطلع دم هو دم وليس بالحب إننا هلاية دموية من هلاية دموية والطحان هلاية دموية ولكنه يكادر ما إنه دم لأنه زمنية من الدني الحرار فقالوا ما سوى هذا من الدني إذا طرق عدمه الجيد قالوا حتى دمر رعاة وخروجا من خلال وقال به ما حدث ذلك الثلال على الثلال مسائل الرسال وقال به أيضا بالفقاع المذهب الكثير دام الرعاة إذا خرر صرف على أنماء نجته وإن ذلك طبعا ولا علام خلاف في هذا وإن كان الخلاف يكون ضعيف وإن كان المعرفة في الاتفكة ذكر أقوال الكثير للفقاع من الاتفكة قريبا بك أقواله هذا العربي والذب المسلوح إذا الحيوان وفطير بعض الزميلة المال هذا أيضا ينجز قال المهم مش ما يطرقه هذا أن سائر الزماء سائر الزماء تنجز النار إذا فتنا وننفع النار ورعب العلماء المذهب يحسدون الدب بالترهم الضغرين قال إذا لحق على التوبة دامت بمقر مقدار الدرهم البغني جشي طلال وعليه باب أبو حنيفة عيضة لأن أبناء هاب لقال عرب وكان أصرنا هذه عندهم أن تائر الدماء ولو كانت قليلة تنجي تحييره وربا فلنجتمع أيضا الزجار وكانت كثيرا على حيث الجزارين قاتلنا معاملة لطبيق بالدروب فقد بعضنا على ضعفه من فهل ما علق به من زبشة الشزارة فهلما تظهر بكل صلاة لجلس يبقى حتى دابو؟ قال ذاهبه إذا لم يتزاوى الزرع من بطلين نصدير ولكن إذا كان مثل حالة لا تجلد به أو مدابه الإمام ملك أيضا والشوارف يعقائق وإيمان أحمد نحمد سنزل مدابه على الحديث وعليه مدابه حذب ومدابه قالوا الدماء مطلقة هذا مطلقة من الجد أي مطلقة؟ الماضي جدا القليل من احتياج مقال المقيل صاحب الثوائف في الجزي المالكي قال الغرور من خلال أن على الإنسان وعلى الماء التي لحق الدم إذا كان المضبق لنا وهذا لست ملوى دمالنا إن شاء الله هذا المضبط في ثم قالوا شاعر الغذير وجلده وشحنه ونحنه كلها من نجاح لأن جاءت النصود من كل ذلك وأذن دليل عن حريم دليه وشحنه وميه قولنا يتعطل لك من حريم النظ كانت عند أهب الثالث قال من نائب النظر نجيب وحديث حريم وفي رواية السعيدة من صارغة الرواية الثلاث فكأنما يده في لحل خنزير وذبه وفي رواية الثلاث فقد برئ من ذمة الله ومرئ الله منه أي من لعظة أنه مرض وفي رواية من لعظة أنه مرضى يده في لحل خنزير وذبه فطرأ أنت اللحم الخذير والذبية والشحبية والفصلة في أسر الحمق حرام وما يرضوني تحديث سبيلين كالبولي وما يتواصل وما يتقفلوا بذلك مقرر أن الأحشد الميطق في الوضوء من المالي والذبية والودي وغير كل هذا نجازاتي إذا طرأت عن فائد الجسد هو ولو كان قليلا من الفصلة مر على كوريني قال سمع أمام يسرقان وسمع الصحابة سراغ أمام فأخذ نفع صلى جليلة من جليلة النحو وشقنا في السبيل فجعل نصفا على هذا القر ونصفا على القر قال لعظ الله لمقصر عنه مالا من الضار فقال نفع صلى إنه ما يعدبان وما يعدبان في كبير ثم تكتم قال بلاء أي في كبير أما الأولون فكاد يمشي بالنميمه بين الناس وان الثاني اذا كان لا يستقيم من الذوي كان ليس اختلف قلب بعضهم كان لا يستغفر من أي لا يستغرق لا يستغرق من الثوري وفي الكوى الأخرى لكن النبي يعلمون هو العالم أنه محمل الشابس فقد تره فإن الحديث يستغفر على نجازته فهناك ما ما بين بهذه الأشياء كلها اتركوا لنا بين كوين وغير الصغير صغيري وغيري أخير فهم لا يكون هناك كثير من الناس أحيانا تكون الكوب الذي تشمل ولا هل يزمون شيء من ذلك على خلافه والراجح أنه إذا كان رضيعا لا يكون غير اللبني لا يفزر وإذا كان يكل مع اللبني غيره أغسره نظر عند أهل أجل عندما اقصد باقسام الماء ان شاء الله بعد كل شيء طبعا لكم مثلا بعد طريقه التسكين للاختبار الكذا التي وصلناها لكي ننفذها عليها ان شاء الله في هذا البحث ثم اا ننتقل الى ما قد به استطعت به منها إذا لم يكن موجودا هو الماء المطلع والمجود إذا لم يكن موجودا ماذا يجوز من الشر أن يجعله سببا لفصلاة قبل تلمو تلمو لغة وبصدر إنك تقصد بذلك أن لا عن أسباب الطهارة وإن كانت وهمية إنه كان لا يكون شيء الله جميل لنا تقول لنا تقول لنا لا تقول لنا لا تكون شيء سبب وطار وكثيانا عن هذا الحد قد تعتاد من نفسه صلاة بغيره لكن الله سعى تعالى خلينا نوح خلينا نوح خلينا نوح سبب النفس صعب بأنها لم تطلق شيء من نفسه سبب سبب سبب يستطهر وإن كان هذا نفسه أبو على نفسه ما معنى تطهر من من الترام والمشايخ شعبيه يقولوا تيمو لا يذ اذا الطلاب لا يذ غير الطلاب ويستدلون بحديث ابي الجهز اللي رواه الايمان البخاري هالمره رجل وفي فريق الكاري صحيح سموه كما البخاري هو نفس المعنى هالمره قالوا برويه النص هو في حاجه قالوا بروايه فلم يعد النبي المعظم عليه السلام حتى أقبل على جداره جداره مليك السلام فضرد يديه ثم مسح وجهه ثم مسح يديه وبرد للسلام يعني هذا في معنى تسبح مرضي قد تسمى الله بالذكري أن يدفعوا على الظهار تخطف الحدث لجداره تقوّنه وهذا محنونا الرواية عند أبي داود زادت على رواية الصحيح أنه خدش بعطاه هذا الجدع وهذا الحديث عن ولو صح لكان ذاين بصرقه شبعي ويرد على الشبعي أن الصحيح لم كان في أرض بها طرق إذ لو لم يجز التينه إلا للطرق لذلك لا تنفعون أن يخدش في سيد ممن من, من أرضك والأرض مليئة بالصلاة والتصقى العظم فكان هذا الرزم على الشواجع لكذا تدل بهذه الحالة الحديد في الصلاة طاعت ربنا وحبا بعض الأنين صحاب إمام الشبعي رحمه الله ورحمه أئمة النجم يعني قال هنا ساعة يجوز لنا في عدتين عنده ثلاثة حالة في الفقد وفي حكم الفقدي وفي مضنة الفقد إذا فقدنا الماء عين المسيش وحكم الفقدي كمقدر فهما موجود لكن فقدنا إما الفقدرة على إعمال في المرض أو فقدنا وإلى التناول كالحبل الذي نظرنا تناول فيه الماء من المدري أو فقدنا حكمه كالنهت ناجد أو أولا لقاء الله صالح ومتسلب أرزم الماء فهو في حكم الفقدي أيضا ثم عما مظلة الفقدي ومظلة الفقدي مثالها والإنسان إذا كان مسافراً ومعه حيوان أو معه لك وكان لديه قليل من الماء فحضره صلاة وكان هذا الماء يكفيه لشربه هو وشرب الحيوان الذي معه وغلق على ظنه أنه لم يجد الماء في مستقبل الضارف وغشي مروج وقت الصلاة قال هذا يتيه الماء لأنه على ظنه أنه سيتقل المعيز يدين مذنون مذنعه إذن مموت لزحة الأبدان فقالوا لا يعطي حال الأبدان على زحة الأبيان لأن زحة الأبدان سوطل في زحة الأبيان لو علم البدنون على الزين نا... تذنعه شفوا حتى الشاب شف دعم أسفل من الثالث مهيدا وقيدها تجيب زمه دينها ضربه من الضر قالوا لا توم يتعلم هذا الزين عقل صلو إنه حي إن هذا الدين حي فلا تريده علينا ثم ضررت الأقيم صلبا نضررته وكذا ليس بذير أن تتباوى وأن تتزهر في غير المؤمن الحقيقي أو رئيس نعم أقال صحة البدني أو صحة الأزاد شرط في صحة أذنها فإذا غلد على ظنه أنه تفقد المأني مستقبل الطريق ما عليه عليك العاد يتيب المأني ورخطته ليست الفقد ليس لكم الفقد إن المرمضين من الفقد فهي ثلاثة شرع فقد المال أصلت حكم الفقد كمن فقدت فقدر على استعماله الله سبحانه وتعالى في القرآن تخيبها الشكان قال ولم تريد مال الآية تركان مريضا أو على التصريح لا أحد شيئا نعم رجعته في التصاعد كنت ما كان معي مريضه او جاء احد او في اذ او لا لا افتح قلت أوجاة أو لا نسمون من أوجاء أحد من أمر الغائد في الأخيرة عند إيجاب قال ولم تجيدوا <تصفيق> ولم تجيدوا ماء قال وعد مريض قال ولم تجيدوا ماء يو إذا كان مريض وكلمة قال بي لا أو على سفاري ولم تجيدوا ماء وإذا القلمة وعلى من حطاره الأخرين قال ولم تجيدوا ماء أي كنت في حكم فاقدي أي فقدتم بقدرة على استعماله كحالة مرض الذي يُخشى معه استعمالنا من إذن ذا عليم الطبيب أن لا يستعمل الماء عندما يُخشى معه حكم الفقر تخديدا إن فَالُّهُ سَحَنَهُ سَعَلَى وَشَفَرَتْ قَدْ وَلَا تَسَجِدُوا مَاءً فَسَعِلْمَ مُصَعِنًا طيبًا على الحالات الاستثنائية الثاني أنه كيف يستيبون ويستيبون أشياء الله بعد ذلك يستيبون كيف يقوم بها من الناس بالدرو المستحدث ان اكوني وبعضهم جعل هذه السنه ما تاكد على رسم النبي علوم قال وتيامن الاناء سن عطاء الله لكن قال امام ابن البصره اذا يتكرر تكرر السنه العربيه لا ثلاث مرات كان احكم النبي ليس بس ومن من اكتفى فقط على هي سنه لانها من تعاليم ذاته الله سيظهر ايمان وأن يرى الإنسان الذي يتوضع به على يمينه والنشاط كان يحب التيامع في كل شيء والعينة للذات أن هذا الإناء ستتناول منه الماء باليمين وليس باليطار لأن اليطار نحن للشبهة واليمين نحن الضغارات المطلقة لم يجوز لنا الشرع أن نستجمع ولا أن نستجمع ولا أن نستغرع ولا أن باليمين حرم ذلك مطلقة عند فطاحلة أئمة المدن على خلافه البطيط في محل اللبن هذا على قال وعينة التيامل هم هذا احتلال طرق الثلال لشان الإناء أن الماء باليفاع وأن يكون لديه تعصر تعصر في أرض الماء والماء على الم. والإناء على اليمين في محل الإنقاع هذا من المنو أما الحقيقة العلمية بالتيامون ما هي؟ هو أن المحور لا يوجد أن المنزل تنائم لكن لا يوجد المحور يتكلم على حين شهر عن شهر اليمين هو المحور يتكلم على علم المنزل لأن شهر السمال من في هذا؟ مركزيه المحور باش ما يهزش الثقال ثلاثه ايبه هذا في قانون القلب الذي هو نابض الجسم كله إذا تحرك الثقل او ديال على جانب الاثاب لكان دائما القلب في عمل مستمر وجهد جهيد وقد يقلص له ذلك فرصه الحياه لكن جهه يمين هي المعتمده ديالنا تطلعوا لما تكون اذا عندما يأخذ باليامين وتنزل اليمين يمشي هايدا يعني ينزل معه فقه اليمين وعندما يأخذ في باليامين ويأخذ باليامين يرجع معه يعني دائما اليمين ينزل فقه وحكمته من أن نتعرف المبهة على أن تدخل المسجدة باليامين ودخل الخلاء باليامين في واحد حكمة ظهرت لنا وليس في الحكمة المطلعة لكن ظهرت لنا وفيها نقطة جميلة نقول لنا نقول له لا يعني نطيفة من لطائد المعنى ليس نقطة لك الظحر يعني نقطة فائلة فالإنسان إذا دخل يقول كيف ولا يعود أن ولا يعرف متى يأتيه أجله هو ماشي مع عطا قشيطة إلا نفعه قليلا أخي الزمان يكفر موت الفجأة سوف الإنسان كلما رأى خطوةً إلا وقال في قرارة نفسي الآن سيرد علي ملك الموت الإسلام يأتي ذلك آخر مرة ثلاثة فرص لكي يكون نوت سيدنا وكان من حبيب السلام اللهم أرزقنا نوت سيدنا وعيشة هنية أو يصدقنا اللهم أرزقنا نوت بني أو نوت سيدنا ونوت سيدنا يعني فينا اعتراض أثناء دخل الإنسان المسجد وجاءه أجله في بل المسجد تدخل من المسجد في قردك الفقر تحت المسجد يدخل الفقر تحت الله على في الخلق للدخول الخلق لكن هذه المهمة لها نكتب لكن لا تستحر على أن يكون الحكم أو الحكمة من الحكم فهي بعض ما ظهران أن الحقيقة العلمية في أثبتان العلماء ولست أنا من اكتشفتها ولكن سمعتها بإسلام دكتور بل قبل أن يعلن إسلاما وكان إسلام بسبب هذه الحر نعم نعم نعم نعم صحيح صحيح قلنا تيوم الإنس في المحاضر تقول إن شاء الله لنا إذا حضرنا حضر من الثلاثة من الثلاثة فنخلوا باكتباه إن شاء الله ثم شعلوا من النذب أن تغطي يديك قبل إدخالهما في الإناء وهذا ما حل علا في <تصفيق> والمالك جعلوا هذا النبث الصباحي فقط في باب الشكي وجعله واجبا إذا تقنط بالنهار أن يدكك هاتف محل النجاة هذا معرض تقول لك أنه مزلقي أما بعد النومي يوم نفع صنفة أنك لاتعلم أين باتك فجعله فجعلوا النبث وبعض العلماء جعلوا على باب الوجوب بهذا الحدي والحماب لا على وجوبها أنه لا يوجد أن تأخذ عليك أن كل نفسه قلت الغسل بيديني قبل إن خالي مارات الإنائي نجمو وقالية كيف تخلصوا هذا الفقاعة من القواعد يطارع عليها إن شاء الله ويطارونها تبع وأن يتبع الشراء بيديني خصوتي ومن المبحثين في الفقه يحضرون معظم مريكات من أميزين القيرواني كثير من أجمع استنصحك باش راشوا باش حاجي وان شاء الله القصيده كانت محققه <تكتش> في القصود ديال فقه العيد بالنسبه ولكن هذا ليس للمبتدئين عدد العلماء شيخون كما هذه سمعين او لا قادم كيف ان شاء الله هذه الحديث سنتنعم عليكم والجمعه المقبله ان شاء الله سيتم بب تحديثا عاما بهذا الطرف اللهم سبحانك وتعالى من عمر من عليين امين امين ربي ارفع